Pazartesi günü okunacak dualar. Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. İdhamat taifetanı min Kum antefşla ve Allahu waliyuhuma. Ün Allahı fal yetvekel müminun. Fbima rıhmetin min Allahı lintalhum. Vlaukun tefzun gılız al qalbı lan fızu min fil amr. <gülüyor> Faiza azamte fetevekel Allah.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 على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتبكلون إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتبكل على الله فإن الله عزيز حكيم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا الله اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فَيَنْتَوِلُوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إله إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَاتْلُ إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركائكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين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 وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وتوكل على العزيز الرحيم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تضع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفة ضره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتبكلون وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون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 فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قل هو الرحمن آمنا به وعليه تبكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين ولأرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين